وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم ا ل ل ه ئ ي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم ل آ ب ا ئ ه م هو أ ق س ط عند الله ف إ ن لم تعلموا آ ب ا ء ه م ف إ خ و ا ن ك م في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م وازواجه امهاتهم و أ و ل و الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إ ل ا أ ن تفعلوا إ ل ى أ و ل ي ا ئ ك م معروفا كان ذلك في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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاءَتْكُمْ وراوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت ا ل أ ل ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك بتلي المؤمنون واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 ا ل نبي كل ل أ ز و ا ج ك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله اعد للمحسنات منكن أ ج ر ا عظيما يا نساء النبي من ي أ ت منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن ي ق ل ت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجركا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا ن س ا ن نبي لستن ك أ ح د من النساء إ ن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ف ي ط مع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه ا ل أ و ل ى واقمنا ا ل ص ل ا ة و آ ت ي ن ا ا ل ز ك ا ة و أ ط ح ن ا الله ورسوله إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ا ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة إ ن الله كان لطيفا خبيرا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 الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما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 أ ن ع م الله عليه و أ ن ع م ت عليه أ م س ك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسكما الله مبديه وتخشى الناس والله احق أ ن تخشاه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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم أ ج ر ا كريما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 أ ا ح ل ل ن ا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك عماتك وبنات وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن وامرأة معك ومرأة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 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 أ ن يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين اله ولكن إ ذ ا دعيتم ف د خ ل و ا ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إ ن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا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 و لابائهن ولا ابنائهن ولا أ ب ن اخوانهن ء إ ولا أ ب ن ا ء أ خ و ا ت ه ن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن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 سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا يسالك الناس عن الساعه قل انما ع ل م ا عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا